وادل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين واخذل الكفرة والملحدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخرة وظاهرة وباطناه اللهم نسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرات عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بالعيش ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة والشوق إلى لقائك في غير ضراء وضراء ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يا أرحم الراحمين